بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في رفله معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلب قلوبهم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 بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ما صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه فكركم أ فلا تعقلون